او بني العهد او مجلس الوزراء او كذلك تزوير السندات والأوراق ذات القيمه التي تصدرها التحديه العامه ثم انتقلنا الى تزوير المحررات من موظف المختص ثم اخيرا ختمنا بتزوير الاوراق التجارية والاوراق الماليه التي تصدرها المصارف وكذلك وثائق اربع صور هم اربع نصوص اه مبادئة. ايه? شد لشد. تمام? طيب نيجي لي تزوير في العقوبة نعم. صور التزوير ذات العقوبة المخففة من المال لأربعة عشر بقى أنا عندنا المال الخاصة بيه مشددة بدأ من عشرة ناشر عشر مثل ما كنا ننتقد في النظام السابق نظام التزوير السابق للأسف المنظم استمر على هذا الخطا او ما ارى ان الخطا ولا ادري ايه العله في جعل هذه الصوره من التزوير ذات عقوبه مشدده وهي تزوير الوثائق الطبيه فالمنظم في الماده 14 قال من زور او منح بحسب اختصاصه تقريرا او شهاده طبيه على خلاف الحقيقه ما علمه بذلك الايه؟ اليعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وبغرامه لا تزيد على مئة ألف ريال وكمان عشان الدلع يدلع أكتر كمان أهل أو بإحدى أتين العقوبة عقوبة لا تزيد عن سنة اللي هي تعتبر أدنى حد في العقوبات اللي فاتت كلها يعني العقوبات اللي فاتت كلها لما كان ينزل أوي كان منزل عن سنة وكان يوصل في بعض الأحيان إلى سبع سنين إنما المراضي قد أقصى عقوبة ما تزيدش عن سنة أقصى عقوبة ما تزيدش عن سنة والغرامة خلاها أقصاها مين ألف ريال وخلي بالك دايما هو إحنا ماشينا على إيه لو في 3 سنين يقول تلتمية لو خمس سنين خمسمية سبع سنين 600. لما على سنة قال إيه فبرضه هو ماشي لكن السؤال ايه علت ان انا اخلي الشهادات الطبية ذات عقوبة مخفقة على نحو شديد الخطورة على نحو شديد الخطورة ايه العلة انا مش عارف ما هو السبب في جعل تزوير الشهادات او اللفاق الطبية ذات عقوبة مخفقة ايه مش عارف أنا أنا كنا كان في النظام السابق نفس الشيء بتوصل أحيانا لخمستاشر يوم وكان في أعلى تقديرها سنتين يعني كانت بتوصل لست سن... من ست شهور في أشد صور التدوير الوسائي الطبية من ست شهور إلى سنتين ده دل عكتر ده دل عكتر كان عشان أطلّاهها بيديك لا يعني دل عكتر خلاها أقصى سنة ده كانت في النظام السابق من ست شهور لسنتين في بعض الأحوال إذا وقعت مغير مختص إذا وقعت مغير مختص ف... يعني هنا مختص. مختص. دكتور. السؤال بقى برضه هنا إلا يثور لما قال من زور او منح بحسب اختصاصه هل زور مختصا لا ولا منح هو المختصا منح تفسير الاقرب هو ان الاختصاص مصب على من منح اما من زور يستوي ان يكون مختصا او غير مختص كان النظام السابق بيدع عقوبة أخف للمختص وعقوبة أشد للتزوير الواقع في الوثائق طبياً من غير المختص كان بيخليها من 15 يوم إلى سنة في في المختص وكان بيخليها من 6 شهور إلى سنتين في غير المختص المراري في كل الحالات مختص أو غير مختص أقصى عقوبة سنة وأقصى غرامة من ألف بل وكمان يجوز التخيير بين السجن وبين الغرامة فيجوز الاكتفاء بالغرامة واحدة ما العله في ذلك انا لا ادري انتم تعلمون الان ان احنا في اطار اوضاع مهنية صحية يحدث منها عواقب شديدة جدا شفتوا واقعة رهام اللي تكلموا على نقل الايدز على سبيل المثال تخيل مثلا كده ونحب نفلت المتهم بنقل الايدز هو طبعا الحمد لله ما طلعش ايدز ولا حاجه طلعت البنت سليمه لكن خلينا في وقعه تمام نزور كده ونقول إنه الحاله الفلانيه دي خليها من الايدز حلو والهدف ان انا اخلي <تصفيق> الممرض او الدكتور او الطبيب <تصفيق> او المستشفى ما نسالش او اي شيء هذا الطبيب أصبحنا في, في اوقات الان عالمية حتى ما هي وطنيه فقط عالمية يعني مروعة من فكرة مروعة من فكرة المسائل الطبيه شوف كورونا النهاردة ها؟ تخيل كده لما نيجي على مدرسة ونقول والله ده الطلاب خدوا التطعيم بتاع الفيروس الفلاني ونمدرسها على ورق الشهارة كده ان تم تطعيم الأطفال في المدرسة الفلانية بالجرعة الفلانية ومشي مسألة ما هي ما هي سهله مساله ليست بهذه بيه السوء. وما اكثر وما اكثر اللي عندك جاي بفيروس سي يدخل بشهاده مزوره ابتداءا من البلد اللي هو جاي منها و لها فلوس عشان يديله شهاده خاليه من فيروس سي ويجي المملكه وبرضه بالطرق المتوهيه الرياض يمنح اقامه وشهاده لما بتيجي تعمل الاقامه بيودوك لل مختبر تجيب شهاده انك انت سليم ممكن تمشيها برده بالمسألة وتعيش بين اقرانك في المملكه العربيه السعوديه لهم امراض تضيع الدنيا فما ما مساله الشهاده دي ما هي مساله واحد رايح يجيب عذر طبي عشان يدخل اختبار يعني يعني مسألة لابد ان يبقى فيها نوع من الحرص ونوع من الشده الضرب على اي العابثين اللي انت سمحتلنا ما هي ده, ده انا شايف يعني مع الاحترام يعني تزوير أشياء أخرى في النظام ليست بأهمية تزوير وفيقة طبية لشخص بأي حال نحن على خلاف الحقيقة أو تتلاعب تخيل كنا تتلاعب في تقرير طبي عن سبب وفاة إذا هو ميت من ضربة أو من طعنة وتقول ده هو وقع من سطة مش عارف إيه أو كذا أو بتاع تتلاعب في تقرير الوفاة ها؟ وربما اقصى تقدير انك انت ربما تغير وصف الجريمة بدل ما كان هينقص من الايه اصبح الان عن ضد موت ويدفع الموت وخلاص والكلام من ده قد تشبه عمد يعني ودرد انك انت تغير كده في طريقة الاصابة الوقت لما يجيلك مهوشة من عدد من الاشخاص بهم طعنات وامور وكلام من ده وتيجي تؤدي دي حاجات ودي مش عارف ايه فقط علشان ده قريبك ولا ده من ديرتك ولا ده كذا ولا ده كذا مهما مسألة عادية عجباً صرا يضعك فأحقوق كيف كذا دي أول صورة من صور التزوير المخفف هو تزوير الشهادات التقارير والشهادات الطبيه طبعا شأنها شأن كل أنواع التزوير لا بد من تغيير حقيقة ولا بد من القصد الجنائي اللي هو العلم وأشياء كثيرة من هذه وورده ملناش علاقة هنا لا اذا كان ايه السبب اللي منحة منحة منحة او ومنحة الشهاد هل المنحة مجاملة هل المنحة في هل المنحة بالمقابل ها ملناش علاقة ها هذه جرائم اخرى تضاف على جريمة التزوير الحاجة اللي هتسعدكم وهتفرحكم وربما اتحردكم على ارتكاب هذا الفعل عقوبة مخففة <تصفيق> المندة 15 وده ما تعنينا احنا قال لك كل مختص شو بقى هنا عشان ايه اللي لنا على ان اللي قبلها كان المختص وغير مختص. المختص لما حب يربطها بس في المرة دي بقى بحد مختص قال كل مختص زور في اوراق اجابات الاختبارات الدراسية او بيانات رفض نتائجها يعاقب بالسجن مده برضه لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تتجاوز او لا تزيد على ستين ألف ريال بس او باحدى هاتين العقوبتين مجرد برضه يعني شيء انا مش فاهم علبه بامانه اولا هذه حالة لم تكن موجوده في النظام السابق يعني دي كان تزوير مشدد في النظام السابق تزوير عادي ياخد خلال سنين وحد من الأدنى سنة الآن خدنا الحتة دي وحطناها في النظام الجديد ليه ما رشد يعني لم تكن دي صورة موجودة في نظام السابق مخفافة بل كانت تزويرا عاديا كان الذي يزور سواء مختص أو غير مختص حد من الأدنى سنة وخمس سنوات آآ سن حتى أقصى والغرامة لو غير مختص من ألف إلى عشرة ألف لماذا؟ جئنا على المسألة دي ما نشعر وطبعا محصورة بما هو مذكور في النص فقط اوراق إجابات الطلاب أو الأوراق الخاصة برصد النتائج إذا ليس عداها من الوثاة ليس عداها من الوثاة برضو هنختلف في أشياء. يعني هنختلف في أشياء في التفسير يعني هل وثبت التخرج هل هو بيان رصد نتيجه يعني وصفه التخرج بيتكتب فيها المعدل التراكمي لما تلاعب في المعدل التراكمي هل انا تلاعبت في اللي سماه هنا بيانات رصد النتائج هو يتكلم عن بيانات رصد نتائج الاختبارات الدراسيه <تصفيق> اذا وصفت التخرج ليس بيان رصد نتيجه اختبارات <تصفيق> ايوه اذا انا عندي اختبارات عقلت وهذه هي كشف ايه؟ كشف رصدها رصد هذا الاختباع خلاص؟ يبقى ما يدخلش فيها يبقى ده تزوير ايه؟ مختص. تزوير عادي بص بقى على المادة آآ المادة رضا عشر <تصفيق> اللي بتتكلم عن تزوير الواقع من مختص هيبقى حد الأدمى سنة وحد الأقصى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال اذا كان تزويراً في غير الاختبارات الدراسية ولا نتائج رصدها أما إذا كان متعلق بالاختبار الدراسي او نتائج الرصد فإيه فمنزل إلى عقوبة لا تزيد عن السنة وبرامة لا تزيد عن ستين ألف ريال وأيضا امر انا بصراحة لا أفهم في مكان أو في دولة المفترض إن احنا عايزين نصل إلى مستويات تعليميه عالية تهويات جودة عالية كل واحد ياخد حقه المستحق بالنسبة لي تخيل انت هل هل انت ترتضي ان انا اتلاعب في كشف درجات وعلي طالب على طالب او شيء من هذا القبيل يعني مسألها مهينة جدا يعني ما, ما تفصلش بالمعادة <تصفيق> مسة بامانة غالية ما هي امانة عادية امانة غالية جدا امانة انك انت تكون في معادة تعليمي و. طبعا بالنسبة لهذا النص لا يتعلق بالأوراق الدراسية في مرحلة معينة هو نص شامل لكل الاختبارات الدراسية سواء في مراحل التعليم العام أو في مراحل التعليم العالي وكذلك لا شأن له بمرحلة دراسية أم مسابقة يعني نفترض مثلاً الآن احنا عملنا اختبارات عدين يعني النهارده بنعمل مسابقه وعاملين اختبار كتابي للمعيدين وتلاعبنا في كشف رصد درجات ما يدخل يعني ولا؟ السؤال يدخل ولا ما يدخل اسمه اختبارات دراسيه, دراسية. هل معناه هل انه يكون الشخص طالب مازال ولا ايه الوضع ولا خاص بالمسابقات انا انا انا مع التفسير الطيب تفسير عرفه يعني بالله مع التفسير الطيب بحيث انه ما يتعلق بالمسابقات ها ليس مرحله دراسيه وبناء عليه يبقى هذا التلاعب في دائرة التزوير العادي الذي له حقوق العاديه المشدده التزوير هنا يتعلق بيه وقوعه من منه مختص دي بلدوق يعني برضه يعني لا كلس اكبر يعني مختص كمان وبتدلعه ده المفروض اللي كنت من عليه مين الطالب اللي يصور هو نفسه ها يعني ماشي الطالب ومنفعه منفعه وله اغراض معينه ولا حاجه الشيطان بيلعب في دماغه انما ما الذي يدفع مختص انسان بيرب اجيال انه يتلاعب فيتلاعب ودلعه برضو يعني أنا ما في شيء انا مش مش فاهمه في هذه المسائل طيب طبعا مساله تزوير في اوراق الاجابات اشكالها متنوعه قد يكون بالاضافه قد يكون بالحذف تمام دي. قد يكون بكتابه اسم غير اسم الطالب على الورقه سعاده المسائل من هذا القبيل خل طالب محل طالب في الاختبار على سبيل المثال او الادعاء بوجود الطالب اصلا الاختبار وهو لم يختبئه اصطنعوا ورقه كامله باجابه كامله وخالها ضمن اوراق الاجابات رغم ان الطالب لم يكن حاضرا اصلا الاختبار لا يعني اذا ايه نماذج مختلفه لفكره التزوير في اجابات الطلاب لكن نص انا ارفضه تماما واحنا احنا حاليا اصلا شغالين هنا امس الحمد لله مركز الدراسات الجنائية هنا كان جاي له مشروع من الجامعة ابتداء جاي من مجلس الوزراء في الأصل وهو على مستوى المملكة كله في الأصل من جميع الوزارات وجميع المؤسسات الدولة تبدأ تحصر الأفعال الجنائية اللي الأفعال الجنائية اللي ممكن ترتكب في داخل المؤسسة وكذا للنص على عقوبة التشهير في الانظمه الخاصه بهذه الجهات يعني ما فقط بالعقوبات الجنائيه العاديه لا كمان يشهر بمرتكبي هذه الجناه اللي يرتكبوا مثل هذه الافعال فكان اختصاصنا احنا لما جالنا المشروع ان احنا نتكلم عن الانظمه الجامعيه فمسكنا الأنظمة الجامعيه وفحصناها كويس وطلعنا منها ما يمكن انه ينطبق ومن ضمن الاشياء ان احنا قلنا انه نظام مكافحه التزوير ده أو نظام جزائي الخاص بجرائم التزوير ده مما قد ينطبق على الأمور أو الأنشطة الجامعية وذكرنا من ضمنها المادة 15 واخترحنا من ضمن التوصيات أن يعدل هذا النص وأن يوضع ضمن العقوبات المشدلة وأن تتفع العقوبة به إلى أزيد من هذا بطبيعة الحال لأمانة هذا العمل وعدم مقهولي أنه يبقى هذا شيء يعني يقال ان هو في دولة تريد ان تجعل العلم او التعليم قيمه ان نقوم نسيب هذا الامر بهذا المنطق بطبيعه الحال الدلع الاكثر او كمان الدلع التزوير وهنا بقى ما نزورها ما قالش بقى مختص وغير مختص نعم الماده هتبقى 13 المخفف بالئ من 14 15 6 من زور في محرر معد لإثبات حضور وانصراف الموظفين إلى عمله أو انصرافه منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث شهور وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى العقوبة يعني احنا نسافر في الموظفين كل يوم بيسعوا بره يشتغلوا راحتهم ونقول انهم ايه حاضرين موجودين مفيش مشكله او انك انت هتنصري انصرحت في المعاده الاصلي فاننا مخرجك من الساعه 10 اصلا انت بتسوق بتاعك ولا الليموزين بتاعك وعاملت ايه بتجمع ما بين اكتر من عمل وفيش مشكله, مشكلة. برضه امر ده فيهم أنا, إن أنا, انا مش شايف عله ان انا دلع بصراحه يعني مش شايف عله ان انا دلع في مساله بنتكلم عن الفساد بنتكلم عن النزاهه وبنتكلم عن الهدر المالي العام بنتكلم وبنتكلم وبنتكلم انا شاك كتير جدا لا سيما ان هذا النوع من التزوير لا يقع من شخص واحد عادة. هذا النمط من التزوير ممكن في بعض الاحيان تقوم الاداره عليه يعني الموظف لوحده لا يجب ان يتلاعب في دفتر الحضور والانصراف إلا بايه؟ العاده المدير, المدير يكون إيه؟ عارف الموضوع فانت كانك بتربي ها مفسد اكل سيبك من الموظف سيبك من الموظف برده هنقول الموظف قلبان مثلا ولا ضعيف ولا له أغراضه مرتبه ضعيف يعني بيجي عليك اكله عيش طب ايه اللي يخلي مدير يتولس معاه هالالمهالالالموظف هياخدرو يتلاعب في مثل هذا الدفتر من الصعب جدا لاسيما في الأمور اللي تكون الثبوت الإلكتروني أحيانا ببصمة أو شيء من هذا القبيل أو أو كذا هذا سر يعني هيك أنا بطلع موظف خفيف طبعا سر الرد يعني أنت مش ضيعت بس إنه هو حضر وخلاص ضيعت المبلغ على الدولة هل على ان ف... <تبع في النات> <آه>، <تصح> على الدول تتعلم ان شهور 3 شهور ان تتعلم يعني. تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان شهور، لا تزيد على إنه عشان المواصلات لعبوا رجال مسافر وطول وطول ومفروض يخلي ال ال ال الغرام واجوبية، فرض يخلي الغرام واجوبية أقل. لو كان عايز يشدد كان ممكن خلاها سجن وبس. يعني أنا شايف إنه هو ممكن كان يكتفي بثلاث شهور، تمام؟ لكن ما جعلها واجوبة. ممكن يشيل غرام لو أرادها. ممكن لازم ما في أرصة يعني. أصلًا ممكن أعمل أيه يعني عادةً إلا يحصل. لا مش هيحطه في السجنة ده لأن المنظم هنا خلق كارثه أو مشكلة أنه في أشياء يعني منفعشة عشان ما نستغرقش أوقاتنا في شرح كتير أنت الآن خلقت كارثة تشريعية أو كارثة, كارثة النظامية خلقت ما يسمى بالعقوبات قصيرة المدة العقوبة قصيرة المدة مفسدتها أكبر من وضعها أو أكبر من تنفيذها اصلا كنت دخل واحد بس السجن اسبوع موظف. تتكلم عن شخص موظف هتدخله اسبوع السجن ايه الوضع شايفه عادي شايفها مساله عاديه في بيئه شرقيه تقاليدها وعاداتها اللي ماشي بس جنب اسم الشرطه مش هقول لك انه دخل الاسم مجرد انه ماشي جنب اسم الشرطه بيصيبه احيانا بعار عار إنه مجرد إنه ده بلاش إنه بسجن موقوف مجرد إنه موقوف لسه بيتحقق معاه وانت تطلع برأته تجد فيه وصمة اجتماعية تصيبه بشكل أو بآخر فما بالك بقى لما محكوم عليه دخلته في بيئه بيئة يطلع منها زي بالضبط لما أنت بتعامل ابنك الصغير ابنك الصغير لو عودته على إنك تضربه بعد شوية اللي بيحصل فيه يتجرى على فعل ابشع لذلك ما تعودش ابنك الصغير على انك تضربه خالص اكتفي بالتهديد اكتفي بالرضع بالخافة بالعين بالكلام اول ما تمد ايدك هيبدا يتعود منك طريقه الضرب ويعرف حدود ضربك معاه ايه فهيبدا الامور دي كلها ها بابا, بابا بابا ما تضربش بابا مش عارف ايه يعني إيه خلاص بي بي يستمر الابن نفس الشيء في العقوبات قصيرة المدة وده موضوع كبير طويل دراسات طويلة فيه مفاسد العقوبة قصيرة المدة ولذلك كلنا نعرض أن نتكلم عن بدائل العقوبة قصيرة المدة بدأنا نتكلم عن التشغيل العمل بدأنا نتكلم على عقوبات بديلة أما أجأ كرس نظاميا إن الإمكانية أن يطلع لي عدد من العقوبات قصيرة المدة حتى هم أقصى وطلق شهور فدخلت خدت اللصمة الكربون سلط يعني شخص خلاص مختوم بختم معرفتي بالمجرمين مع المجرمين ستستمر الافعال اللي هي ايه اشد منها شويه شويه بشويه نخلق مجرم صغير يبدا بقى يعيش في المجتمع فساد لانه اللي, هي، اللي هيعمل الحركه اللي زي دي يبدا يختبس يعني شوف هنربيه على مساله مجرد التلاعب فيه أو في اوراق خاصه بالحضور والانصراف شويه زي يستمر الاختلاس يستمر الرشوه يستمر كذا ليه لانك انت عودته على عقوبه تفهم واصبح عارف السجن واوضاعه وبيمشي اموره ازاي و... يعني ضرب خلاص على المثال إنما لما هو يسمع السجن كده ها بالإخافة. بالاخافه لما احط هنا أه؟ سنتين سجن حد أدنى سنتين سجن حد ادنى مش هيهوبك يخاف يروح لها وهكذا يعني عناصر كثيره تقدر تحقق بها الرضا النظر لمسائل الحضور والانصراف على أنها مسائل بسيطة وأنها لا يعني تستحق عقوبة صغيرة، طب ليه أصلاً تحطها؟ ليه أصلاً تحطها؟ طب ما أنت عندك التزوير في وضعه العادي، مش بينزل لسنة، مش بينزل لسنة، سنة كويس خلاص سبها، سبها من ضمن التزوير العادي ليه إخلاءه وتحطها بعقوبة أخف. فأبرضو غير مفهوم ولم وهي صورة لم تكن موجودة أيضا في النظام السابق لم دف كان التزوير في مثل هذه الأوراق تزوير عادي عقبت حد أن سنة وعقبت حدل أقصى خمس سنوات. في نفس الفكرة إنه هذه شهور كبين مو على الكم جوه هذه شهور كبين إنه خلاص تأخر السجل صار عليه لاحق. يعني هي لا مفيش ما, ما يستني وجعلها لها حكومه متخففه اصلا ان هو خلاص دخل هذا النمط من التزوير مشتبك مشتبك يعني ايه لا يحدث الا في اطار عصبه مجموعه هي اللي بالظبط مثل هذه الافعال ترتب ضياع حقوق على الدولة. حقوق ماليه على الدوله وبعدين تيجي تغني تقول والله اصل فساد. يوم هينسب واحد صغير كده في الموضوع ده يقول لك تعالى شوف يا اخو العمور الكبير اللي عمله ده كده يرد عليك يقول لك كده انت جاي على الغلابه انتوا جايين على الغلابه يعني لا ما ينفعش كده ما ينفعش كده لابد انه يكون فيه عناصر ردع للجميع وليس هناك من بينها مثل هذا المسألة لازم احمي وظيفة العامة بسياج قوي ما يكونش بابه مسألة الحضور والصراحه ده اسوء شيء يعني انك تحضر وظيفتك وتخطف وظيفتك انا شايف انها اخف من انك اصلا ما تحضر أو تنصرف قبل معادك وهناك من يولس عليك أو يداري عليك ويقول حاضر وكلام من يعني أنت حضرنا تطلع لك للخمستاشر يوم في حتة ونقول الله ده طالع مأمورية ده طالع ما عرفش إيه ده عنده مؤتمر ده وما أكثر ذلك ونخلوناش نتكلم يعني في دائرة اوسع هناك جهاد ملايين راحت عليها بسبب حضر. أن يصرف لأشخاصها مبالغ ماليه على زمة سفرهم الى مهام معينه وهم لا بيسافروا لهذه المهام ويرجع الاوامر الاركاب بالخطوط السعوديه وياخد الايه لا وكمان كمان من البجاحه مش كمان ياخد مثلا خط مصير لا ده يقول لك انا رايح ترانزلات في البرازيل مش عارف ايه عشان مش يوصل تركي ها ربما درجة أولى وأشياء من هذا القبيل أخونا سياحة الدوان المحاسقة العامة وغيره مشغال في مثل هذه الأمور وبنسمع عنها هذا اسمه الضرمة العام اسمه الضرمة العام مش بس التزوير ف... و... وإحنا الآن في ظل دولة حريصة على أنها تكافح فترة الفساد وعندك هيئة هدف أنها تمسك بمثل هذه الأمور فكان يجب ولسيمن ده نظام جديد أنه كان يبقى هو معين ومعين على هذه المكافحة مش إيه مشي الدباب تسريب آه إيه إيه يعني ده سياق معملي والقضاء دائما بنقول له إيه الحد في الغالب هتكون العقوبة غراما وفي الغالب هتكون غرامة بسيطة طبيعة يبقى بالنسبة للتزوير ذي العقوبة الخفيفة ثلاث أشكال شكل الأولاني الوثائق الطبية المختص أو غير مختص ها إجابات احتمالات دراسية و بيانات رصد نتائجها من مختص ثم التزوير من مختص أو غير مختص في الدفاتر الخاصة بالحضور والإصراف الموظفين برضو لازم نفهم شيء فيما يتعلق بالموظف كلمة الموظف اللي هنزور في محرر معدل إثبات حضور الموظف هل المنظم هنا يقصد الوظيفة العامة ولا حتى اللي في القطاع الخاص؟ نصعب. موظف. حسنا نعرفه يعني في دراسة القانون إنه في القطاع الخاص الأفضل القانوني عام بينما كلمة موظف لا تطلق إلا على موظف الدولة. فهل النص يقصد فقط في مجال الوظيفة العامة لا انا رأيي انه ينطبق على على كلا القطاعين قطاع الحكوم والقطاع الخاص بحسبان انه ايضا مما هو دارك على الاقل من الناحيه العملية اطلاق نفظ الموظف حتى على العامين في القطاع الخاص نيجي لصورة اخرى ولكن بقى ليس من الصور المخفقة لا في صور سماها صور الملحقة للتزوير يعني اعتبرها في حكم ليه؟ التزوير هذا الذي في حكم التزوير ما تتابع تنيه تتعلق باستعمال مش تزوير بقى مش حقيقي ده إيه؟ استعمال محرر مزور بس مش كل انواع المحررات استعمالها لا جاء على نمط معين من المحررات من استعمل حكما او امرا قضائيا. او كانت صادره من جهه المختصة انتهت صلاحيتها وكان منتهي استمر في ايه استعمالها وكان عالما بذلك قاصدا الايهام بانها لا تزال حافظه لحجيتها النظاميه ها يبقى استعملها حكما او امرا قضائيا او وكاله صدرة من جهه مختصه يعني خلي بالك خلي بال حضرتك مش وكاله مزوره ابتداء وكاله جاءت لكم حاله وكاله مزوره كداء. هي وكاله صحيحه صادره من جهه المختصه لكن انتهت استعمل. فاستعملتها لإهام الغير بانها ما زالت ذات حجج راميه وترتب على هذا الاستعمال اثبات حق او اسقاطه او حدوثه في ضرر للغير يعاقب بالجنحه مده لا تتجاوز سنه بغرامه لا تزيد على ألف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كان المفترض يحط دي في العقوبات المخففة المخففه يعني لو هو عايز يسيب على الحاله دي كانت دي من ضمن الصور المثلثه مخففه اقصاها سنه واقصاها في الغرامه 100000 وايه او احدى هاتين العقوبتين لأن هو لو لو ما حطهاش لو ما خصصش الامر ده كنا هنطبق عليها ماده جايه لسه معانا دلوقتي هنشوفها بعدين كانت العقوبه فيها هي نفس عقوبه التزوير اللي هي جريمه الاستعمال وصفه عامه بقى يعني هو جعل هذا النوع من الاستعمال الاستعمال المخففاً لان الاستعمال العادي اللي هنشوفه دلوقتي يطبق عليه زي العقوبة التزوير العادي العادي أو بحسب كل أو بحسب كل محرر إذا كنت بتتكلم في وثيقة طبية تزوير وليه يبقى استعماله نفس العقوبه اختبارات دراسية نفس العقوبة ده خاتب حضور وانصراف نفس العقوبة تزوير هذا كذا يبقى استعماله ليه كذا لولا انه خاصة مادة خاصة بالأحكام وخاصة بالوكالات وخاصة بالأوامر القضائية لجعلنا عقوبة الاستعمال عقوبة التزوير الايه العادي انما هو هنا جعل عقوبة الاستعمال دي عقوبة كانها مخففة بس ها تخيل استعمل حكم قضائي استعمل أمر قضائي ما علمه بايه? ما علمك بايه? بتزويرك او خلي بالك برضو عشان احنا ندقق في الالفاظ شويه في تفسير اللفظ. شوف قال ايه? دقق معايا بس في الحروف والالفظ عشان تفهم القسم. ما نستعمل حكمك. او امرا قضائيا. خلاص ده خلص منك. ده خلص سواء بقى الحكم ده. تاني. سواء الحكم ده. ايه? مزور أصلاً؟ لا لا لا أو صحيح أو صحيح لازم وتم التلاعب فيه تاني استناء حكم لوجود له تزوير عادي مصوره أو حكم موجود صحيح ثم تلاعب في إيه في بياناته أو في منطوقه أو ما تضمنه من أمور يستوي لكن شوف الوكالة بقى لإيه؟ أو وكالة صادرة من جهة مخ. يبقى هو تطلب في الوكالة ماذا؟ إنها تكون أصلاً صحيحة اقتدائياً يعني حكم قضاء الله أيضاً كمّل من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة ما ما قالش حكماً أو أمراً قضائياً صادرة من جهة مختصة؟ أم حكماً أو أمراً قضائياً بسفر وقال إيه؟ أو الوكالة صدرة من جهه مقتصر صدرة التالية دي عيدة على الوكالة وليس الحكم حكم بلغة المذكر والأمر بلغة المذكر لو كان يقصد كان قال صادر ما قالش صادرة طبعا قال صادرة لأنه في اللغة العربية لما تجمع المذكر مع المؤنث كلمه تكتب بلغة إيه؟ المذكر مذكر في الدغة العربية هو اللي يجب اللي ايه؟ المؤنف فلو انت لديك لو انت عندك خمسين امرأة عادين في فاحب وبينهم ذكر تقول السلام عليكم عليكم ما تقولش عليكم لمنذكر يجب كل ده الدغة العربية كده فنفس الشيء في تفسيرك استعملت حكما او امرا قضائيا عارف لو كان الوكالة ها، والعايز بولا يلصادر، لما هو هنا مجموعة العبارات على بعضها، هو يتكلم عن الحكم أو لوحده ولما جاء الوكيل ألسادرة من جهة مختصة، إذا يفهم من ذلك ماذا؟ أنه يستوي أن يكون الحكم أو الأمر، ها، مزورا ابتداء أو صحيحا وتم تزوير أو تغيير حقيقة فيه. طيب، النوع القصد اللي موجود في القضية في النص له. قصد خاص في غاية معينة طلبها للتزوير كانت هي ايه؟ انقاذ حق أو استطاع أو بعده نرجع نرجع نذكر نرجع نذكر التزوير قصده ايه؟ قصده عام تزوير قصده عام تزوير قلنا قصده خاص نية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله نية طرح المحرر للتعامل حلو كده؟ هو بيتكلم هنا بقى عن جريمة الاستعمال أو جريمة يبقى ازاي هيقول في جريمة الاستعمال إن يكون عدري في استعمالك؟ صح كده يبقى المفروض اللي يستعمل قصده؟ عام عام لينها؟ لمجرد إن أنا أعلم إن المحرر مزور عارف. فكان المفروض يقول إيه؟ وكان عالما بذلك ويسكن برض انك تعلم ان, إن ده محرر مزور وتستعمله خلاص قابل جريمه الاستعمال ليه لانه الاصل اللي قصدها عام علم وايه وقصد أعلم انه محرر مزور واريد انما اطرحه بين الناس انما اشوف راح عامل ايه قال وكان عالما بذلك وقاصدا يعني لعب في الجينات بتاع جريمه الاستعمال بدل ما هي كانت قصد عام راح لها قصد محدد ومنحددو أي هو؟ الايهام بأنها لا تزال حافظة لحجياتها النظامية. بتكلم عن إيه هنا؟ آه عن الوكالة. يعني في الوكالة. في الوكالة هدفك إنك توهم الغير. بانها ما زالت ذات وكالة ذات حجبية. زي بالظبط انت لما تكون انت شخص بتجمع بتجمع عوائد الايجار لاحد الملاك. انت مكتب عقاري مثلا على سبيل المثال هو موكلك في انك تجر له ام لا. فبتروح تجمع من السكان الايجار. انت جيت نهيت الوكالة ديت عندي. لكن مستمر في الظهور بتلك الوكالة امامهم على انها ذات حجة نظامية وانها اصبحت ايه تسارية؟ يبقى نخلي بالنا استعمال الاحكام استعمال الاوامر قضائية يكفي فيها ان تعلم انها مزورة وعندك ايراب طرحه بس اما الوكالة مش بس تعلم انها مزورة وتريد طرحه لأ انت كمان تقصد من ذلك الايهام بانها ذات حجة نظاميه يعني هدفك تتحصل على امر ما من الغير ايوه هنا راكب فيه قصدين تزوير استعمال الاوائل القضائيه والاحكام القضائيه لا يحتاج لك نيه اتوم حد الحال علم قراءه اما الوكالات لابد لانها هي اصلا ايه كانت صحيحه صادره بانها مختصه فانت ذهب طيب السؤال السؤال ماذا لو تلاعبت في الوكالة بغير الادهام يعني الوكالة مازالت سريح لكن تلاعبت في حدود الوكالة كانت الوكالة الممنوحة لي مجر العمل الفلان ضفت عليها عمل آخر حتكون تزوير عادي حررسنا هو بيتكلم هنا فقط على الوكاله الصدره الصحيحه اللي بنتهي وافضل استعمله انما لا يتكلم عن الوكاله المزوره بناءا او اللي منتهت ونرعب لازم نفهم التفسير الايه الضير ده بيعرف حدود النص علشان اللي خارج حدود النص هينطبق عليه نصوص أخرى المرة جاية نكمل بإذن الله في المتبقلينة هنرتبط كده ناخد الخميس معانا في التزوير ونحاول نخلصه عشان يدخل معانا في الاختبار بإذن الله الشهر إذا الشهر. اللي إيه؟ الشهر الشهر إن شاء الله إذا, إذا أمكننا إذا يوم الخميس خلينا بس نخلص الخميس ونشوف في نهاية المحاضرة يومها هل الجزء اللي شرحناه ندخله في معانا في الاختبار أو لا يدخل في الاختبار خلاص كده يعني هنكمل ابتداء من الخميس باذن الله اذا كان فيه وقت في المحاضره نقدر ناخد شيء من المراجعه بسرعه كده باذن الله على شكل الاختبار النهائي يعني دكتور الاختبار الفصلي يا شباب هيبقى معانا الاتي الاختبار <تصفيق> الفصلي معانا المواضيع الاتيه معانا مكافآت التبليغ ده المكافئات الموضعيه والمكافآت الارشاديه اللي هي التامليه ده كذلك الجرائم من المراقبة بالرشوة والتزوير إلى المحاضرة اللي نأخدها يوم الخميس في الزندب. إحنا بقينا يوم الخميس حاجة بسيطة عمش حاجة كبيرة في التزوير. في الجرائم عام في المراقبة. أي من رأيي الجل المراقبة. كثير يا الله هذه السؤال. لا زين رجل كلها كشور على السعيد. تعرف الواحدة ما تجيب أربع خمس سطور. ترى المراقبة والله يعني. لا كل واحدة ما تجيب أربع خمس سطور. فين هذا. لا بس يعني فيها. أت لأي قريمة فيهم وشوف سطورها. فيها الدخول يعني. فيها الاعميم. الدخول دحت حاجة تانية. بس لازم تعرفهم من بعض. ما ينفعش حاجة أقولك تلات في الامتحان وقت صعب. تزوير ايه? تزوير داني. داني. <تصفيق> <تصفيق> لا <هيش> في <تصفيق> <تصفيق> <المحاطة تصفيق> والتزوير <تصفيق> إلى محبطة الخميس. لا دكتور. دكتور. ول... دكتور والله والله كثير يا دكتور ايش بدي يعني بناخذ مكافاه تبليغ وارشاد وجرائم ملحقه وتزوير الى ما نوصيل يعني كثير والله ما نخلص من هذا يعني عايز احذف ايه <تزوير>, تزوير احذف كتب. طيب خلاص عشان اريحي صور التزوير المعاقبه عليها مش معانا في الاختبار بس اللي معانا في الاختبار الجزء الاول في التزوير اللي هو الاحكام العامة في عامة اه عايز عامه خلاص كده ال... ال... ده نوع الاختيار عن الايه عندك من القديمه دي الاحكام العامه اللي انت اللي هي اه اول اول مفيش حاجه في طرق التزوير اختلفت معقوله خالص يعني ها طرق التزوير ما اختلفتش مادة رزم بدء ماده 2 الماده 2 بعد الناشفه حاجه عندنا عندنا اسعدنا عندنا طب يكفي لو ندرس النظام مثلا مع النظام ممكن نقدر الفرق بين ما أنا يا القديم معايا وعدل اللي أنا بقوله ضيف عبد وبقول ايه اللي كان في النظام القديم وايه اللي بقى الوقت. لما جيت شرحت طرق التزوير المعاقب عليها تزوير المادي والتزوير المعنوي ها فرقنا كده كام حته كده قلنا ايه الجديد او ايه الاختلاف بس ايه الطرق الماده المادة 2 ها ايه تاني؟ بس الطرق مم. مم. <تصفيق> لا الصور بس الصور, اللي الصور, بس <تصفيق> الصور مش داخله الصور يعني داخل معانا تغيير الحقيق داخل معانا المحافظ داخل معانا طرق التزوير داخل معانا فن المعنوي في التزوير بس. طيب سؤال سؤال يا دكتور داخل معانا الدرج <تصفيق> هل اللي هم الخمس عناصر بس في في خيار اللي في فراغ ولا لا انتوا عايزين اين؟ والله لا تتشيله يعني خالص الكلام طيب بس هيبه في النهائي في لا تسمعك مستحيل مستحيل ضمن اجابه اخرى وبتاع ولا شيء من هذا ده في النهائي لا حد انا علشان اسهل الامور عليكم مش هيبقى في في الخلطه بص الثاني معلش نزيتها يا معلم دي محسوبه